والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة, داحضة عند رب بِالْمُعَلِّيْنَ وَطَغَوْا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرد قُم مَن يشاء وهو القوي العزيز مَن كان يريد حرثا أخيرا نزيد له في حرثه وَمَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا أَن يُؤْتِيَهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ وشَرَعَ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بِهِم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَضْوَاتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ ربهم ذلك هو الفضل الكبير